يَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا خَضَعْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِجِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كل له أبواب وشدنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوّر المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَوْا بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ تَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى صِرَاطِ الصِّرَاطِ إن فله 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَلَنَدَاهُ ذِئْنَمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاقِعًا وَأَنَابَ فَإِذَا فَلَّ نَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنًا مَّآبَ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 انَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ